آل القرآن. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم. إرَاةَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق الذين موتوا الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله منذ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 Surah Mahana Kevrina Radavan innaka In Nakama to the kidinama further padar ذنبنا وكفر عنا سيداتنا وتوفنا مع الأمرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم فِي نَعِيمٍ سَيَآتِهِمْ وَلَهُمْ دَخِلٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا رسم الثوار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في المهاد متاعا قليلا ثم مأواظا جهنم وبئس المهاد لكن Verschrikkelijkheid van meningen. En dat